ياللي على عيوني حروف مرسومه توضحي الايه في فضل غير رسومه ياللي سكن عين النظر اسمك يا الحسن مرسومه توضح لي يا في فضل ورسومه اللي على عيوني يا فمرسومه توضح لي في فضل ورسومه اللي سكن عيني ناطر اسمك يا حاسه باسمك يا وسط الظلام بدونك بلا مغار وشخصي على حبك تنور فيني الجوهر والدرب دونك يا الحسن بليل الكدار يضار وانت هو يا بهال عمر هذه الشمس تزغار <تصفيق> بالعاشق داربي وانت مع يا معشوقي نجومي وقماري تتلالا في شوقي يا عالم الحب والعشق انت يا الحسن <تصفيق> يا حسين نايه اسمك يا الحسن اسمك يا الحسن هذا الحسن اصل الكرم في بحره يا غايه واسالوا من جوده بعدا الكرم حاتم تلقاه في بحر الحسن وبجوده العايم منا اخذت نقطه بحر وصار الاسم دايم اصل الكرم لنا في اسمه يتغنى جوده ترى معنى مقرون بالجمله يا اللي شانك يتفاهم في وسط حبك انسجل وبحبك تعلم يرتوي من ماي الهوى واجب ويتحتم وبحبه في وقت الشدايق بالعشق بلسه الباغض بشانه النار عنوانه واللي يحبني نجح في ميزانه كل عاشق بعشق اعترف باسمك ya hasana msabsuba دعود من اسمك اخاف فولا ذو سلاحه وفوق الهوى طارعت سليمان بجناحه ايوب من صبرك اصابه ويداوي جراحه وبمولدك خير النساء الشمس وضاحه والمصطفى بحبك ترزال عيوننا حيد ربقنا سور يتفكر ابنوري والمحب هيمت بحبك والله يا الحساس يتوضحها يا في فضل ورسوم يلي على عيوني حافه مرسومه, مرسومة اسمك يا هيرس تسيه مو مثل قمر وسط السما وتحس نجماتي كل ما احاول ارسمك في وسط ابياتي يحتار فكري بالوصف وتزداد حسراتي الهامي خاذلني بابياتي واسطوري والخجل ذابحني والعاتب بشوري لنحبك يجنن عقلي حبك al